والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون غير من فمن ابتغى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه لطفة في قرار فَخَلَقْنَا الْقُونَ عَلَى الْقَتَمِضَةِ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ فَكَانَ وَمَا كَانَ مُحْسَنًا Voi oh, no. بشار مثلكم يريد أن يتفضل عليكم وله شاء لا <تصفيق> 112. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون 117. إذا ميتم وكنتم ترابا وعظابا أنكم مخرجون 118. هيهات هيهات لما ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تتراك فأكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث, أحاديث فهو أي قوم وَجَعَلْنَا بَنِي مَرْيَمَ مَأْوَى They'll <laughs> pop, over. والذين هون إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم in On بل جاءهم بالحق وأكثوهم للحق كاربون ولو اتبع الحق أهوان is sa وَإِنَّكَ لَتَزْعُمُهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ سِيرَ صِلَاكِبُونَ وَلَن رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا فِيهِمْ مِنْ ضُرّ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرُّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْ No أفلا تعقلون بل قا. uh هي احسنى سديئه نقنوع لم بما يصفون وقر Oh. Uh -huh.